على التحضر الكرام لبيتي العظام المستكملين الشرفة وبعد إخوتي الكرام نعم نبدأ بالتفسير الوقت يعني لأنه ممكن نقطة دروس في السيارة أحتملونا أنا أكون سائق يعني فأحتملونا فضل شيء نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يعبد الله على حر فإن أخابه خير نتمأن به وإن أخابته فتنة قلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضروه وما لا ينفعه ذلك هو الضنان بعيد يدعون من ضروه أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس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 فلينظره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم من يقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيب فلي فلينظر هل يذهبن وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصار والمجنف والذين أشركوا وصلوا بينهم يوم القيامة إن الله لا كل شيء شارك بلغنا إلى قول الله جل فعلان ومن الناس من يجادر في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير من قلنا بأن هذه آية أيضا تحص على العلم وتستنهد الهمم للعلم وأيضا الارتكاز الارتكاز على الوصول الألمية وأن العلم مداره على الكتاب السن وأن العلم مداره على الكتاب والسنة لأنه قال قال بغير هدى ولا كتاب منير والهدى لا يكون إلا باتباع الوحي الأمين والكتاب المنير أن يكون من رب العالمين فتكون هذه المسألة مدارها كما قلنا على, على الكتاب والسنة العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمين ما العلم نصبك بالخلاف سفهة بين الرسول و بين قول فلابد أن نفهم جيدا هذه المسألة وهي مسألة العلم العلم نرات وأن العلم بصيرة وأن العلم إذا أراد الله دعاله بعبد خيرا هذا تعلم تعلم الآن كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد له به خيرا يفقه في الدين إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له أبواب العلم لأن بالجهل يمكن أن يقع في المتاهات ويقع في الشركيات والكفريات وإن كان وإن كان لا يكفر عينا لكنه لن, لن تزول قدمه عند الله دل فعله بطهارة كاملة بحال من الأحوال وأيضا فإنه لا يمكن أن يستفصل طريقه الذي يصل به إلى بر الأمان عند الرحمن سبحانه دل فعله إلا ببصيرة وعلم لذلك فإن الله دل فعله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأيضا نشوف لما حدث بعض المنكرات قام معاوية رضي الله ومرضا خطيبا قال أيها الناس أين علماؤكم لما تكلم على مسألة الوصل وأن الوصل من عمل الشيطان وأن الوصل صاحبه ملعون قال أين علماؤكم يا أهل المدينة أين علماؤكم فالحاصل هنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بيّن أن نادات الأمة بأسفلها منوطة بوجود العلماء, بوجود العلماء وإلا إذا أرد الله تعالى للدنيا بزوال أو أفول أماكة منها أو قبض منها العلماء والله جعله يقبض لغض العلم الذي استفى عبا فيه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبض لغض العلم انتزعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى علمهم لم يبقى علماء اتخذ ناس عبسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير العلم فضلوا فضلوا وأضلوا ثلاثania يضئ عن سبيل الله لا في الدنيا خزي ولا ضيق ويوم القيامه هنا فيها دلاله ايضا على مانع الهدايه فيها دلاله هنا ايضا على مانع الهدايه مانع الهدايه ومانع الالم. وهو الكبر الكبر مانع الهدايه والكبر مانع القلب الكبر مانع الهدايه مانع النجات مانع للقلب فضاع العلم بين مستحد ومستكبر الذي يستكبر لا يستطيع نصف العلم كلما جلس واجد نفسه شمخ بأنفه وأنه لما شمخ بأنفه أنه سيأتيه ما يعني من العلم ما يأتيه لن يأتيه, لن يأتيه. وإن كان من, من, من التمكن بمكان وان كان من الذكاء بمكان وان كان من الحرس بمكان لو يجد في نفسه أنه شمخ بأنفه وأنه لما نظر إلى من يعني يعطيه نظر, نظر, نظر الخلة فإنه والله لا ينتفع بحل أحوال والله بصير بالعباد جزاء وفاقا جنب طباقه ولذلك يشوف ابن عين بين الفرق بين, بين النبي وبين الوضيع قال قال ان ومن الغنيمة أن تريد من لا يعلم فأنت تزرع فيه وتنبت ولذلك كان ابن عباس يقول لطلب تعالين بكم أكرم بكم اكرم رأيتم في الذي الذي قال له ابن عباس ونصحه بالمتعة ثم رأى الرؤية فكبر موافقة لما قال ابن عباس كبر ابن عباس وقال اسمعنا للعطاء الله اكبر وهو اكبر صنة نبيكم وقال اسمعنا العطاء نغضق عليك عطاء لأنه فقط في الرؤية ورأى نوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم قال الله قال رسوله العلم له العلم قال الله قبل الرسول قال ليس بالتمويم العلم نسبق لخلاف سفاتنا بين رسوله بين قولة التفاقيه والعلم كما قلنا ضاع بين مستحن ومستكبر لذلك لابد المتعلم أن يتواضع لمن علمه أنت الآن تجد, تجد أعظم من ذلك لا يتواضع لمن يعلمه بل يتعال عليه وأيضا يشمخ بأنف أمامه والأمر الآخر ينسى ينسى ما له عليه ولا وفاء ولا وفاء له وهذه صراحه اعظم الصفات عند طالب اولا منهم ما يريد خيانه الله من قبل فامكن منهم الحق بان عدم الوفاء خيانه وهذه دلاله على انه ليس ليس حرا ليس ليس رجلا نبيلا حرا الشفعي قالها كلمة ارقى مما تكون الحر الحر يحفظ وداد لحظه وتعليما وتعليما افضل انا انا يذكرني الكلام بما قاله الشعبي الشعبي شوف الشعبي يذهب إلى عالم من العلماء أخذ عنه حديثا يقول له حدثني يقول يا شعبي أعلم أنك يا شعب يا شعبي يا يا شعب يا شعب من يا من الحدياج شعبي يقول له أعلم أنك واسع للم وأعلم أنك واسع الحفظ وهو حديث hum حدثتك, حدث حدثتك به من زمن وأنا أكرره ألم تحفظه بيّن له أن ذلك ما كان إلا وفاء ما كان هذا إلا وفاء وفاء اللهم رضينا الوفاء يا رب العالمين اللهم رزقنا للعفاء يا رب العالمين اللهم رزقنا للعفاء وانت أرحم ورحمين يهى إليه الصوت الصوت جيد نعم ومن ناشي ما يجادل في الله بغير علم هدى ولا كتاب النيل ثاني عطيه ليضل عن سبيل الله أو في الدنيا أنضيقه من قيامة أعداب الحديث ذلك بما قدمت أداك الله ليس بظلام للعبد وهذا فيه رد على الجبرية الذين يقولون بأن الأفعال أفعال لا لشعله وأن المرأة يحاسب بفعل الله عليه ألقاه في اليمن مكتوفة لديني وقال إياك, إياك ياك أنت ابتلى بالماء يرون أن كل ما في الكون من فعل الله يجل في فكيف يحاسبهم عليه هنا الله رد عليهم وقال قال ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس من للعبيد ولأن الله لو حسبهم على فعله هو لكان ظلم أن الله العلا والله وجل فعله نفع عن نفسه الظلم يا عبادي إني حرمت الظلم عن نفسه واجعلته بينكم محرما فلا تظلموا وأن الله ليس ليس الله تعالى. وأن الله ليس بظلام العبيد هل هذه هذه على المبالغة؟ قلنا بل عن نسبة بل على النسبة يعني الله لا يظلم نفس شيء هذه عن نسبة وإلا في المبالغة مفون خلفة يعني لا يضر القريب والله لا يظلم مثقال ظرف قال الله تعالى أن الله لا يظلم مثقال ظرف وقال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم عن نفسي ويجع توبنكم محرمة فلا تظلم ولذلك ان رسول قال من اكل له عند خيمه ضمى فليتحل قال ولا عد اراك قال ولا عد اراك فين الله لا يظلم الناس شيئا ولا يظلم مثقال ذره سبحانه جل في علاه ذلك بما قد يعني ذلك من الضلال والشنار وفي الاخره النار ذلك ذلك بما قدمت يداك والله من ومن الناس من يعبد الله على حرف ومن الناس ومن الناس من يعبد الله ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير فاطم النبي يعني ان استمر رزقه وكان, وكان في روض العيش وكان في امان بدن وايضا مال وجاه وسلطان اطمئن النبي وذكرون الله تعالى وحده لا شريك له القوي القادر الذي ربهم على نعمه وهم وهم على فروشهم يتقاهم الله جل في علاه وهم من هم من الاشيان والكفران والله جل في يبقي محمدا يقول لعل الله يخرج من اصوابهم من يوحد الله جل جل في علاه نعم واقف عند هذا الفوائد المصنبطه الرد على الجبرية ذلك مما قدمت أدايا كان ونسب العمل له الكبر سبب كل مهلكة الكبر سبب كل مهلكة أوه. أجيب توحيد القلب لله جاء الله في أوله أقضح الزنب هو أعظمه الشرك بالله هو الضلال البعيد لا أدري أمشوف طيب شف اول ناخذ البيان ان هنغ... انا ناخذ الان الماده بعدها 4 ثالثه قال 4 حصن النجات بالرضا باخبار الرحمن حصن النجات بالرضا باخبار رب الارض والسماوات حصن النجات بالرضا باخبار رب الارض منها راضيا وإن, وان وان منع شقت هذه صفات المنافقين صفات المؤمنين في الحاله الثانيه العطاء والمنع عنده سواء يعلم بان الله جل شأنه حكيم عليم يضع الشيء في موضعه سبحانه نعم. لو في اسئله تفضلوا وننتقل الى المهندس